أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُ الْأَرْضِ, الأرض وَعَمَرُوا هَا أَكْثَرَ مِمَّ وما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة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 يخرج الحي من البيت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب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 ومن يأتيه يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما وينزل من السماء ماء فيحيي الأرض بعد موتها.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 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات ولو وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكة إيمانكم من شركاء هل لكم مما ملكة إيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فإنتم فيه سواء فإنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم كذلك نفصل لا يأتي لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين فأقِم واجاك للدين حليفاً، فأقِم واجاك للدين حليفاً في طرَّة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله.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 أَمَّنْ زَلَّ عَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رحمة فَرِحُوا بِهَا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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.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 يومئذ يصدعون من كفر فعليه عليه كفره من كفر فعلي كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبصطه في السماء كيف يشاء فيبصطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفن فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب بي من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر اثر رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها فانظر الى اثر رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان في ان ذلك لمحيي الموتى إن ذلك لمحيي الموتى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 ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أوتوا العلم وليمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث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 ولَئِنْ جَاءْتَهُم بآيةٍ لَيَقُولَنَ الَّذينَ كَفَروا إِنَّمُو إِلَّا مُضْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ وَلَا قُلُوبِ الَّذينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ